وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا وقال الذين أشركوا وَل أَبَ أُنَ وَل حََّْ مِن دُونهِ مِن شيء ذٰلِكَ فعل, فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا مَنْ هَدَ اللهَّ وَمِنهُم مَنْ حَبقَط عَهِ غَلَلَ فمِيهُ مَن هَدَب الطَغُ مَن حَبْ قَط عَلَه فسي فيأَضِ فَُغُكَفَ كانَعَاقبَُ لِمُكَذبين فس فيِي أْض فَغُكََ كَعَبَهِمكَذبين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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن النَّ سِلََا يَعلمُون فَلَا وَعدًا عَلَذِ حَف قم وَلاتِ أَكْ تَع النَّاتِ ل يَعللَون لبَيينَ لَهُ مُغَِّذ ختَ لِفُونَ فيِي وَلعللَم لوبَينَ فَرِيقُونَ فِي وَيْلٍ وَلِيَعْلَمَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم كانوا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول لهكم فيكون انما قولنا لشيء اذا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم ولا اجر الاخره اتبد ولا انهي اخره اتبد لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون